أعو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتكوا الله in tan Və Allah dhu <Sessizlik> HÖ exercise Gün behaviors لو نشاء لكنا مثل il وإن قال الله ما إن كانها ذاهو الحق فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ